على عن من قطعة الأنفو خورة جدا والثلاثة تخليفات على المعين في نوم الله قطيف القطيف الذي لا يموت المبوضة من العزراء الحمد للآخر واحدة من قطيف قطيف قطيف قطيف ثلاثة من دان ثاني النجرة سرامتك خذينا نأخذ لربنا انه من هناك سوى قدامك هي راسل من الطلق ومن, ومن الشرق من الشرق على ثاني شمس هذه الصلاه التقرير او التجديد هو من صلوات التجديد التي يقصد بها الله صلاتك أي صدود صدود صدود رتبة برود السماء والأرض من أشان النعمة وكرامتك ورب على الإنسان السارفين تغنى بها نعمات الملائكة التي تسمى السارفين يسبحون بها المعرة مع ما ورد فيه أشعية في الشعيرة ستة والسارفين لنرى إذا قبل قبل قبل إلا الشعيرة ستة هي ربنا. في سبتنا كلنا السؤال الشيء اللي في جلسه اليوم دي كان كذا عباره انو قضيت في التك توي في السهول كل في التك ايه لان ثبتنا مرتبه أول ما شفتها كان حضورك الواحد بيامل في في الله الجليل بيقول ان ربنا ان تصدقوا إيه لأنك الوحيد الذي تبينه هو, هو ربنا وإنك في آية ريب في رؤيا 14-5 يقول لمنك أنت وحدك تدين إن لا يوجد فيه شخص يتك يتك في الخدات إلا على قدر ما يستطيع على قدر إمكانياته، لكن الوحيد الذي يتصوره الجميع جاه وفسد، وأعوذ من مصدره ليس من يعمل فلاحاً ليس ولا واحد أحد. كيف يتصيح أن هذا سبب صالح لأنه ليس أحد صالح إلا واحد وصر الله. أن نحن سعارين بالحكاية بي بنظل ربنا جنس رب الوحيد الخجول فإن المعنى الآخر أننا بنقول لربنا يا رب ما تفتكش لخساياننا ما تفتكش لخساياننا ما تفتكش لخساياننا شوية طراب مليمين من, من الناس والنجاسة كنت إنت وحدك الخجول إنت وحدك العالم إنت وحدك الصالح أنت الخبيث، الخبيث اسمك، والبيذأ اسمه من أصناع الله، إن هو إنه هو الخبيث. أنت كذا الله الخبيث، موليد منك يدعى اسم الله. فصار فيه الله لأن هو احنا دي من دي السفر جنة ربنا كثير ان ربنا رحيم مثلا او ان ربنا سيد او ربنا عفوك او شفير لان دي الغطة ان بنا تجذيك خطيانة كل ما احد يغلب قلت معنش ربنا كثير معنش ربنا شفير معنش ربنا غفير ربنا رحيم لكن في وقت من الأوقات فيهما إلى جوار هذه كلها انت تبين ومجب انت تبينش تتلقين من القطية شكرك بها القطية شكال لا تتفق مع طبيعتك القطية لا تتفق مع طبيعتك لما ننجحه شهر بصبات الله بيخجر من نفسه إذا فقط أولا كانت من نظر يغلطي وما من نفسهم أنهم بيكس لكن كان يميذكر فدافة ربنا ينكسر ذلك لأنه لا يرفض أنت قدو إزاي أنا وخال أقفت رساجة السباسة ربارة شعبك إزاي أنا بزعر بخير بضعه أن أقفت أمام هذه السباسة التي لك لاحظوا ان احنا حتى في السماء على الداسة بنذكر السماء التقليداتية وفي السماء المنطقة <تصفيق> سميسة بيقولوا نحن هزيوت الحجيم ساقصد اي سميسة انها بيقولوا نحن هزيوت الحجيم ساقصد انها داران يا الله بلا إنسان انت الوحيد الذي تستطيع. لا تتردديرا فاتر من هذا الضعيف المسكين لان لا يوجد احد يستطيع ذلك ليس أحد سامه الا واحد, واحد وهو الله في على... سأرسل سأرسل هذا ما في غيره. قل هم التسبيح تدريب ثلاث مرات تاكيدا لهذه الكلمات. فالقول ان نبي هي النبي سمعت تصريحا به الرجل الذي علاكت لأن إنسان مشرسين، لأن كلما الإنسان يقارن نفسه قدرات الله بقدر من خال، هو خال، ما في خال، مفيش في مفيش خال، جينا في قدرات ربنا، لما نتأم قبل قدرات ربنا نطلع الخطي، ونشمعز من الخطي، ونخرج أن احنا نحن نخسر. لأن ربنا خدوث تقول ربنا خلطن صحيح شميل لكن, لكن في نظار المحميل هو خدوث لا يستفقش معاك بكي ومدام ربنا خدوث يبقى إنت ممكن ممكن تشترك إيه تمكنك ان تشترك معاك لو لا يوجد ناشي في حياة القباسة عن الكتاب أي الشاركة النور مع الظلم الشاركة النور مع الظلم إذن أنت في حالة الخطيئة تشترك مع الله ولهذا لما بنقول صديق صديق, صديق بنفسر ثمانا ان الخطية هي انفصال عن الله نفسر ثمانا ان الخطية هي انفصال عن خطي يعرف بكل عمل عن هذا الهلاء الخطي زي ما الخطية ظلمة نتعطي انفصال عن النور حتى نسموها الظلم الخارجية فإنك كل ما كتريت والكتريت بتنحم شبه ثلاثة يا ربما أختيت أنا أضرب لك مسامي فأقول لك أنت القدران أنا إنسان خاطئ وأنا إنسان خاطئ وما تزغيرك لا هو هادف إلا أنت وإن تم نعم في كل المسلمة لأنهم كدوسين لا يتعاطف بقريصلي وجمع المسلمين لا تفتيح للمقيمين إلى كل المقيمين في المسيحية سواء إلى كل المقيمين في, في, في, المسجلسين. المسجلسين في, المسجلسين في إن قدرته إذا وقف بها إنسان فقصف بها القبائل من مسبيه فكرت ستناسب نعم نعم عند هذا الانه وهو لما ملتف لفي النامه وما عمر عليه لكن كل كل أساس الانسان عند الله مذبب زمان كتاب كل جر الانسان مثل كرة الله غير المصنوع شيء إذا إذا لاحظوا أفضل رسوله كبار مستحيل ماذا يؤثر منه كبار مستحيل ماذا يؤثر كبار, كبار؟ إحنا كل ما نصل إلى حياتنا هو نسم من هذه الخباسة اللي على عند الله بطريقة مطلق غير مخلدة، ويجازك الفلسطين يقصون أمام الله خطأك تعتررون عن خطاياهم ملتمين من من الله رحمة فخر فخر، ومتجللين أمامه إذا غداش الموجود عند البشر، أنت القدسية الحقيقية، وبيت بيت استبد الطراب انا كما اخذت في ودك. وكما أذكر تذكر وكما اخذت محبتك حسيتك وكما ذكرت قربك فراقك اذكر تباتك أذكر ايضا شخص ليس كبير كبير في حبك في الذات كما هي ارتمى من 200 من ذكر كلماتك في سبائك من الرد الجميل كما ترىني يا انا رجب أتبعوتي على رب الدنيا وراء ويب القوات ومن ثم رجب رب, رب القوات السمائية إنه إلي موصوفة مثلك صفتك الدين ومحاب بالهلائكة الختمتين ومخبط كل هذه القوات كل هذا الجمع غير المحط الذي من القوات السمائية لأنك عايز في مور لا يبنى منه وكل أولاد أثنين أو أول شب أن تتكف كل جنة وتتكف كل مطمئ وتتكف كل مطمئ وتتكف كل مطمئ فردت تدعوه منذ المجنوات التي تتكف بها أي صورات اللي بطبكسية صور الملائكة بلاقي أرسوم عدر عدروا عنك عشان على أطبار أن الـ, الـ, الـ, الـ كان هم موجودين كأنه فتن سنة ومثلثين بالملائكة وكل ركز مثلثين محاطئة للملائكة يقول الملائكة الرب حال حال مخائفين ويقول عن الملائكة السنسي جميعهم أرواحاً شادمة مرسلة للسيد قبل أبل, أبل العزيزين أن يردتم خلاف دائما ركز محاط بالملائكة وكل سنسين محاطئين بالملائكة والملائكة عطمه مشترك فينا الله بلد كل جيس رب السباقود رب هؤلاء الهوكس المخدسين السماء والأرض من اللي أشانه دونه بجميع مدامتك دا العمران كأشأ شلم وطيطة في السكر أخرى وخدنا بالملائكة من وقت فبه رجل كتر السماء بتاعك ودكر القيام المقدسة ربء السماء من نجدك فعلهم يقول السماء من نجدك الكذب الاربذت السماء السماء والأرض لأدوءةان من نجدك بأنك نحس يا ربدك جددك في كل مليء من نجدك يريد السماء والأرض من يمن نجدك نبدأ يمل الأرض وأحنا عشتو شيء أو لم نعش، فيأت سير ذي أو لم نشوف، لا كذا كذا بناج الأرض ومن السماء، فيأنيزار الأرض من في دين دين في في الأرض من ما لنا فتاه، زين الله زين خديتي ممكن تستقيم بقول ما بقول أبدا متل متل، نبدأ بيرج السماء والأرض تحجبها ما جملها الله، إن سلك كل سنة زين من من من ألف إنسان إن روحي يرى مدى الله في كل شيء كنت ناشي في الصحرة وكان نوعي أحد الرابطان في الزمال الحسيني من مدة ثانية ومع ذلك بكتا بدون نسم هذا رحواء الشباب هذا عنهم من الظهور الدرينية في الحشائش الدريني رحوة حسنة وضطوا على حضر إسمعون سعطوا المدرسين في الأنوانج حضر إسمعون كل مدرح يكون لطلقنا لطلقنا لطلقنا لطلقنا لأي كان جهر بسيطة جيدة تحسني سيئة عن الله بسيطة النظر إلى جسم الإنسان لا تحسني ألئة عن مجد الله يخفي أنك صنج إلى خدمة واحدة حالة ثم على طرط الحياة إن موجودة في النبض مثل إن إن النسائية هي بديده أي حركة وكل جهاز من أجهزة يعمل بحكمة ما يغفر عنه بالارض من من النبض. لسحنا عليه ان احنا نبص ونسمع في النبض الرسمن يوم يوم ترسلك يوم يوم إن ينظر للإنسان في كل أجلد في كل أعضاء ومدلد الإنسان إن ينظر إلى جناعة الحق وفي الليلين في كل مدل من عالدة منها. المنج وفي الألوان العديد من تلك المنجد في الطبيعة لمدلد ردنا إن ينظر إلى الأمة الصيور ينظر إلى القوانين الطبيعية بتريني اني انظر خط خط ده النحلة جدا كنت فاكر ان هي فكره قد واحد من النحالين اللي موجودين في الجيل بس الخلايا دي تتركب ممكن سيركم هندسه العديد ممكن نطورها ممكن نعمل هندسه البنار اللي موجود في الخلايا منها منها الديوطي ايه العمليات اللي بتأمينها النحلة على سمس حانين في الزهر الى عسر ايه القدر العديد اللي بتأمينها العسر اللي بتأمينه جيدا هكذا الحسرة نعم بلحب كل ذلك مجرقين جيدة انا نقول ان حذر حذر حذر حذر لن تتنجد ربما التنجد حذر حذر إذا إحنا لا نستطيع أن نعمل مجد لا تستطيع أن المدنات عملوا كدر عديدة أعطار في عدنا تنجد الحذر في الترتيج في النظام في في العمل الأندسي في العشرة الكديوني في في الفتح والفتح، في اقتصاد مخلايا يكونون نمت جدا. الذي يقف مجد على الأرض يجب كل حاجة تجهله إلى تمجيد الله. الله في الأحداث كيف يستخدم فيها؟ وينقذ فيها؟ يجمدها قبل ما لا ما. فأعطفك تمت جد ربك. على الأرض. كل هالرواتب تحدث على الأرض كلها أشياء تمجد ربنا. عمل الله الخبز في, في الأسر كلها أشياء تمجد ربنا. عمل الله الخبز في السبأ يحل من الخطأ إلى كل هذا تمجد رب صحيح يا رب السماء فر فرط من من أثالي من النجدة في نفس من النجدة على بثنان ما عندناش عين افتر جيدا على الارض مين فينا وهو بيصال مرور السماء والارض ما ساء تاني من مددك لك تحت مدد فرقنا العجيب اللي هو الأرض كلها واني ان يكون نجا تأملات في عمر وكذا كل فرقنا العجيب اللي جدر. الله يبقى الله اللي خدر من السكر ماء الله اللي نشر السكر على الماء السماء والأرض من له أثام منك لا مرة قط ما يقتل سكر خافور وسكر جذوري قدر أعظم إنسان شعرت كثور الضخمية بكل جلاب راحاتها وكل جذعها وكل فروعها وأوراقها مليئة بذور والحيث كلها من منجرت تحت ذني سلم ما إيشال قال إيشال قال زي بتاع اللي زي في الجبرة دي تتربت الارض شائفة جذور كل جزير جامد كده يطلع منه حدا تسمى الهند بتاع فرع من الجزير وبعدين تتفرع بحيث تقدر تشيل عربية فيها الجزير مره كده جمارة طريق الرم تمر مر على العربية شوية الجبرة اختفتها دي الجزير كل ده من جميل. أدب السن والشمس في السن خلاص من ذكرتني. الله كندي ودم جين الطاقة العظيمة في الطريق لشئ الحادث تغير رديء تقوم هل هذا؟ فالإنسان لما يخش في عمل الله في الطريق على نور نور من الله العظيم. في نجل نجل كل ذي دي. ذي خل خل خل على هذا هذا، فان خل كل هذا الشجرة اختلقت فرقة الشجرة جميل. فانتظمنا نكون في قرية قبراني، لأن كل هذا كل هذا صباه وعروسه وعروس ما جدته. قال ما عن هذا هل صباه؟ يعني يعني في كلمة هالشيء بي... آ... فيه آلاف التصنات تختلف كلها عن بعض، ومرة مرة ما كل كلها عنديها كل تختلف عن الثانية برجع اللي يتحسن في الدراسة ويبي يخلص في طريق تسيبلي والخيرات اللي الموجودة. تختلف عن الخلوط الموجودة كل هذا ومينك الآن تخليه أمين وكل طيب أمير ما تختلف عن الآخر تخليه من الخلوط تقول له أنا حيران في هذه الخيوط في كيف كيف ركبتها وكيف ألفتها وكيف أجكلتها وعطى عخركت منها هذه التنميع العجيبة وتأتكبرها بردان نحن نرى ومالجت الجد اسمي طعيب صحيح يا رب السماء والأرض من لون من لون النجدة أنت الكلية الكبرى أنت الذي نحار في نذفتك وعظمتك وقبرتك إذا كل لا نفس إلا أن مجدك على كل هذا من السماء والأرض من الأجزاء من النجدة ومن كرامتك. يريد إحنا نكرمك كما نمجدك فإذا أكرمك بجد أبيعك ونشهد طياتك وأنت تكرم ألا بنا يكرمونك لما نقول إحنا مفروض انشنا لا نقصد بس السماء إن انما السماء بكت كارجة والارض ايضا بكت كارجة فهل الارض بسبب ربكم سمسجدوا ولا التبيعة فقط التبيعة اكتش بطبيقها في سنديد الله وبقي البشر بقي البشر هم اللي يجب ان يمسجدوا الله لكي كوثا يمجدونه لكي تكون الأرض من روءا النذبة يرى مات أعمال في عطالحة ويمجد ألاكم الذي سمع تمجد الله مستثمت مكاني أو تمجد الله بالسجود والركوش قسوع لتمجيد الزهر إنما تشوشه في قلبك حتى تحتل لأن ربنا ربنا ربنا أن كنت أبا فأين رامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي كل هذا في أيام السنة يدخل في صلاة الجد الجد أو صلاة التسديح دون أن نصله. وعندما نقول الله الآب صارف أيها السالوس المقدسة حنا. أيها رب العلاء تابقوا معنا الحرحمة يا الله الآن بابة الخل المهد في كل مقدرة الحملة أيها رب العلاء الثوات معناها ممكن كم فرطة للثالوث المقدرة يتأكد أيها الثالوث المقدرة الحملة وإحنا عندما فرطة في كل مقدرة الحملة يتدرك نبغوث هذه إلى السهينات لا نعوذ بروسلوسل المقدّس الحمد. لا ممكن لأ... أن تصل الى الآثار ذات الكل واحد. ولا ممكن تصل إلى الآب. ولا ممكن تصل إلى الخطرة. الساعة الثالثة بالليل هل يهل الناس جميعاً معذورين؟ هل حصل هذا في المدينه المكملة وفي صلاة الساعة السادسة يقول هذا السليم الساعة السادسة والسليم الجد الأب الأبد لم يلهم في كل يوم عهد نفسك فاضل الأقانيم لا تتدريت آخر كيف تصل إلى الجبل كيف تصل كيف كيف تصل كيف تصل إلى الثلوس فكل كل هذه تدريت كل يا ريت واحد يمر رحمه <تصفيق> يا الله جبابة الكل انت ورد جبابة الكل يعني اخذ ذلك من كل هذا سيحق انت من يعادين ومن يقارن ومن يتعادل ربنا دبما الكل شايف كل هذا في صلاة نفس الناس من انت ورد تعلم نقذت اعدائي وبركة لقبيعة فيه انت وردت في انت أردت عادت اننا انسان مسكين يذهب على الارض تعرف فتبت اعدائي وتعلم ضعف طبيعي حتى انتدره الحم وايون الآلوثة تبت الحم ارى عبارة تقال في التلوات كلها هي عبارة ده كيريا ليسه محجر غير مرة بنكررها فيه بلد التخلصات بنكررها فيه ورجوكي مينان هالحمة ورجوكي مينان هالحمة ولا يوجد ترسل من هذه العبارة تماما في التطبيع في الأدثات في سلواتها لأن عبارة يا رب ارحم وعبارة هالحم معناها إنسان في بعض بعض ركس ربنا يا رب ملياش للرحمتك يا رب ملياش للرحمتك زي من ابن الضالة اللي بطل بطل رباني يقول له ويش أرحمي يا ربك أني خاتم وفي ذلك التي لكي أنا أرأى سماك شمعت إنما عطل بالرحمة وكل تبعلك يحتاج الذي لا يجادر كثيرا وهو يتفد كل سلم وإنما يكف ويقول يا أرحمنا عندنا نفسه يقول هو نفسه ورحمك ورحمك من جمال انا ارحمني الرحمة في كل لحمة في كل ذقيقة لأنها دوني مثل أجد هو دوني مثل نسمى من يتلع يا أنا هقوم راسخ في الإيمان الإيمان بالشك الإيمان بالنسبة للحمة لأن الإنسان اللي يشكر أنه مش مش مستعد يرح نتركنا ناسي ضعفا وناسي يقضى في أعدامه اللي مرحب إلى آخر سواك وأنه لا يمين في شجائبنا في هذه بيساتنا سواك لا يتمين شجائبنا في ساتن سواك لذلك نحن لا ننظر إلى معونة لشغيلة ولا إلى زراعة ولا إلى قمتنا الشخصية ولا إلى ذكائنا ولا إلى معرفتنا ولا, ولا إفراداتنا لا يسلامنا في شيء سبائدنا وظيفاتنا سؤالك ويسا رتاك ربنا معرفت أن يكمسة لتنوعين في سبائدك إلا رتاك لذلك يكون المرضين طبعطاتا طبع طبع طبع الفكتكال على الرب خير الجسد على على البصر الرجاء خير من غداب الأعداء رفعت الأقصى للرب قوة يتحت يحيه الرب وقد صار له صلاة هو مفهومين من صلّم ليس لنا مائدة في سبائده وبيقات الصلاة من عدم إنسان من جو إلى آلاء الصرف ولا يذكر هذه العبارة. لم أدى رجاء معين في شباب ابن وضيخات القرار في ذهب سلم في, في الأواتم يا معين من ليس له معين ورجاء حيث يس له رجاء فلسلت معين من ليس له معين ورجاء ليس له رجاء العيشان من هم عزاء طب السلوك الذين في العاصف الله في البحر والأمازغ يطاف في كل مناع الوحيد في البحر هو أنت ليس ذرتك ولا لا أعرف موعد ولياتك ولا اعرف حس من سوادك ولا أعرف من كذب من تلسوادك إلا ما أقع في بيت ما تجلب ماذا تكتب؟ ولا معونا بشرية ليس لنا مع في شجائدنا ربما سنحن سواء سن على الرب والثقاء لن يؤمن كل دي لن الإنسان يسمى ديب أجميع الشحور حتى أقصاده وجميع ديب قد حتى أقصاده وشبائد أشداؤه ودخلصهم حتى من قتاله وشبزة حتى معزاره نحن نقول كل سنة في ثلاث أذان الذي أقوله هنا في أذان الذي نستمسلك أذان رحب يقول يا رب سمعني مدل لما لا أذانه ما بلو شخص لما ما بيرش نجين من نجين ونجين وكلنا من التهيير ما بيرش اسفان همه الا احساب الحياة الراحية بيجونا بنا بنا كلنا راتين سرسل شل بنفس الابا سرحمنا كل معنا دي في سباة رؤمنا ودوقات في واحد بيصنب ايه باسم كلها ليسلوا معاك للشميسة كلها ليسلوا معاك كل حتو حسب الجدد سأرى ما ربما من شايدة خشفة لكوة الثانوات واحدة مش عايزة أن تنستريح وذبع بعضان لو أنا نستريح تحياتي وغير أنه أنه أنه أنت فيك فلك السعبان ده لازم سريحه وعشان إشنا مستين نعيز نستريحين ما ليس لن عموين في شباعدنا وفي ذلك قبل جهاز لماذا أو في سبائدي وهذا سائل السماع الممنوء نفسه التي يصلي فيها الإجزاء من قبل كل السبسة رائعة تصلي كل نفس تعبانا الشيء تتعب في المطارس السجود، الذين في النفس والسجد مقبض عليهم في عبودية المرة وطول المسكين في البر والبحر في السبس <تصفيق> الجن وفي السبس جنك وطول من أجل المرضى ومتصلي من أجل الراقدين بتليني من أجل كل نفس <تصفيق> ماذا؟ ليس لنا معين في سبائدنا وضيطاتنا فيها كل الإنساد عنه جئ جئ جئ جئ تخذتها كده شؤك تقول لكم ليس لنمعين في سلاح طريقاتنا سواك منيب الغنبي قادمة لأنه إذا تألم عباد يتألم معه ذاك الأقض إذا تألم عباد إذا تألم معه ذاك الأعضاء كل جسد واحد فلتتكلم من حجل بيساك منهم من حجل شجائب نجليا لكن مش ممكن أنت مستريح إذا أتساء إذا إذاي، إنزين اللي يقول اذا ممكن أنا أصلح لو لا، أنت لو تتعب، تتعب هذا ماك، ولو حد بيساعد أنت تطعمه. دي خلقتك، أكيد خلق ايضا بالخدمة. كل من كل في وكل من في الطمع. لا تتقل إن لم تلارمعين في, في شدائك وبيقات وثوات هل ربنا عز اشتغل معك في ذلك كبيب ايه أستغل معك أشتغل من أجل ومن أجل المزينة في شدك من لما معك خلنا روحة كثيرة نستخدمني من أجل المزينة في شدك الكب وقعد هناك بالنسبة كبيرك واحد في شدك انا نسيته فقام واحد في شدك نسيته ننتفي في الصلاة ونتفي في ال ونتفي في الرحمة ونتفي في المحبة ونتفي في الخدمة نتفي في الاستقاذ نتفي في التعذيب نتفي في السؤال عنه إيه هذا أول شيء سلايتنا أنا عملت فيها إيه أنا عملت فيها إيه ربعين عيد نجد إيدي, إيدي إحساسات كل واحد فينا نحن <تصفيق> الآلام كل واحد فينا زي ما هو آلامنا وأوجاعنا في حن عايزين إحنا من نلآلام وأوجاع غيرنا ونعكز آلام العلع القل ونصرم الله ونكافح مع الله ونزاهد من أجمها ونقول يا رب روح كلام رساعد لنا وإنكس ثلاث وإرحم ثلاث وثلث ثلاث إيه إيه غير مع الكل وإنكس كل إنسان فيك وكل إنسان فيك دي. في ذيكة عمثية على عليك مش مفروضة في عمثية حاجة جسدية أو ذيكة نامية أو ذيكة أطيعي زل علىني كذي شكله، شاعي في ريقه، خلص خلصتني جيّة، مش آم كل من آم وكل كل من هو في ريقه وكل من هو في شدة. أيها ربنا لا تسوّي، ما ما ما، لأنه ليس في شدة إبن ريحات انه ايه احد اطلاف طل ما في ايه في واحد اسمه لاحل طلال في رب البرور طب رب نجوم القادر على الكل فيه ضابط الكل من اللي شحانه حاجة وانتبه ايه على كل حاجة واخد دال من الكل لانه ضابط الكل اتخاذ خدش ضابط الكل هياخد منك القادر على كل شيء هياخد دال منك رب الكل يرتخد دال منك انه مجد يرد ارضة انها هياخد باله منك انك رمت ان الجنة كلها هياخد باله منك الجنة تغلق بالك من يجباله وسهل لان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله تستطيع كل شيء في الوسيح الذي يقويني مدام ايقابل على كل شيء يستطيع كل شيء اذا انت ما تتجوئش من ذيقاتك ما تتعمل منك ما من منها فيه خرج عند ربنا المرموس المقدس بالحمد أن يهرب رب علاج القياد كل نوع نفسه لأنه لن يسلم معين شيء شبائده السابق بعد ذلك يسلم على ثلاثة بسران يا خيار من كل نفسه يخليك المناسبة السابق